جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم الحق نفعنا الله ما سمعنا وفر الله لنا ولكم والمؤمنين أجمعين. هنا الأخ يشير خمسة نعم. غزوة بني سليم. نعم. استعمال ألف لسبيع بن عرفطة على الخلاف. أي نعم. وقد كان استعمل على المدينة سباع بن عرفطة وقيل ابن أم مكتوم أنا قرأت ترجمة سباع في الإصابة للحافظ فذكر موضعين يعني دومة الجندل وغزوة خيبر نعم. هنا تعليق الزرقاني في شرح المواهب اللدنية يقول استخلف صلى الله عليه وسلم سباعا الغفاري للحكم وابن ام مكتوم للصلاه على عادته في استخلافه للصلاه هذا نعم ذكره وعلى سبيل الجمع يعني بين القولين لان يعني في بعض كتب السير ذكروا ان الذي استعمل سباع وبعضها ابن ام مكتوم ومثل هذا كثير يعني يقع خلاف من الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم فمر معنا نحو من هذا غير مرة فحاول الجمع بأن سباعا يعني للحكم وابن أم مكتوم للصلاة لكن هذا إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الشخصين معا إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الشخصين معا والواقع أن هذا يعني محل خلاف من أهل العلم من يقول أنه استعمل سباع ومنهم من يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام استعمل ابن أم مكتوم ومثل هذا أيضا يذكر في أكثر من, من غزوة نعم. هذا صلى الله عليه وسلم يسأل عن أبي دجانة سيماك بن خرشة نعم. لأنه مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني النضير لم يعطي إلا المهاجرين الأولين وأعطى أبا دجان وسهل بن حنيف وأشكل عليه قل أليس أبو دجان قد استشهد في أحد لم يستشهد في أحد يعني لما مرت معنا غزوة أحد أبل فيها أبو دجان رضي الله عنه وأرضاه بلاء حسنا وذب عن النبي عليه الصلاة والسلام بجسمه وكان يتقي النبل بجسمه لكنه لم لم يمت في هذه الغزوه مصعب بن عمير كان يحمي النبي عليه الصلاة والسلام بجسمه إلى أن مات إلى أن مات رضي الله عنه لكن أبو دجانة أيضا كان يحمي النبي عليه الصلاة والسلام ويقيه بجسمه ولم يمت وكذلك طلحه بن عبيد الله كان أيضا قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام ويقيه بجسمه وجاء النبل في يده وسلت يده رضي الله عنه وأرضاه ولم يمت في معركة أحد فليس أبو دجانة ممن قد استشهد في غزوة أحد ولهذا لا إشكال نعم هذا يقول أرجو من فضيلتكم شرح الحديث القدسي يا ابن آدم اكفني أربع ركعات من أول النهار اكفك آخرة هذا الحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وقد قال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله الأربع الركعات المراد بها فريضة الفجر ركعتين والنافلة التي قبلها ركعتين والله عز وجل يقول في هذا الحديث القدسي وهو حديث ثابت يقول يا ابن آدم اكفني أربع ركعات من أول النهار أكفك اخره أكفك آخرة فهذا فيه أن من يكرمه الله سبحانه وتعالى بالمحافظة على نافلة الفجر وفريضة الفجر في وقتها يكفى يومه كله ويكون في حفظ الله سبحانه وتعالى وفي ذمته مثل ما جاء أيضا في الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى الفجر مع جماعة فهو في ذمة الله من صلى الفجر مع جماعة فهو في ذمة الله فلا يغفرنكم الله من ذمته بشيء ومن طريف ما يذكر في هذا المقام أن ذكرت لي هذه الكصة وهي طريفة ولطيفة أن طالبا في المرحلة الأولى أو الثانية في الابتدائي كأنه حصل من خطأ فدعاه الأستاذ وأنبه وقالنا سأضربك الآن قال يا أستاذ ما تضربني قال لماذا قال لا تستطيع أن تضربني قال لماذا ما أستطيع لا أستطيع أن أضرب قال أبدا ما تستطيع لأني أنا صليت اليوم الفجر في جماعة ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله قال اذهب والله أعلم وصلى الله وسلم على رسوله. بزاكم الله وخير سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله ألا أن تستفرك